بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مصطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرسوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع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 مَ تُم لا تُبُصون إصللََّ فَصِعوا أَلا تَصع سَوء عَلَكُم إنما تُ لِزَوونَ م كنتُم تَعملون إِن المُتَّقينَ فِي جََّاتٍ وَنعم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا عنيئا بما كنتم تعملون متكهين على سرور مصفوفة وزوجناهم بحور الناس. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ حَقًّا تَبَوَّأُوا مِن دَرَجَاتِ الْكَرَامَةِ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ أُمَّةٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يتنازعون فيها كأساً لا نقواً فيها ولا تاثيم ويقوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشبقين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 تَذَكَّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بَكَاهِلٌ وَلاَ مَجْنُونٌ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَرَبَّصَ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْتُ رَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ مَن لاَ يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ أَمْ عِنْدَهُمْ أم هم المسيطرون أم لهم سلم إن يستمعون فيه فلياتم استمعهم بسلطان مبين أَمْ أم لهم البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم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 فَذَابَ عَنْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَئِذِي الَّذِي فِيهِ يَصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يَضْرُُّونَ صَرًّا وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا ذُو نَزَالِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وسبح بحمد ربك حين تقول ومن الليل فسبحه وإذ بار